بسم الله الرحمن الرحيم جاء ايها المستنمن من الليل الا قليلا اصبحوا او ينقص منه قليلا او عليه ورتل من القران تطيلا ان الق ي عليك قولا فبيلا ان انا شاءت الليل هي اشد وقا واقوى مثيلا ان نفسك ما هذا سبحا قويلا واذكر اسم ربك وثبت اليه تبريلا رب المشرق والمضرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا